Oyy Enter ki ha viszlειn az ü��attök a haÖ EWYAK Fikt�, leveg miserable Mayol tudnak a betony Mi يا ويا هادي نبدأ نتريي اني كيدي لي اي اي, اي. نبدأ صفي يدوزوز يدير كيفي ويا دنيا تقريي ويا ديها كانت مكريي يا ويا دينا شمبيلو ما كلو بأمينو ما همس غالير وملوح المختلفة يا ويلاه نخافو من سيرهم على بالي نعرفوهم والله ما يا ويلاه نخافو من سيرهم على بالي نعرفوهم زف تاعن الام والله ما ندير لكم ويا لا كروق رهان غير مسموبين مسموبين أي سيد جفودا وياها محمد حملها يا ويا تربوها ولا كبروها الحدورة تعرفوها الحشرات عن بكم غلطني قيمتكم يا ويا يا ويا تربوها ولا كبروها احذرت تعرفوها، حشارات عمركم اغلص ميقيمتكم ويا دنيا تغري ويا دنيا دي ايا كانت اسمكري دينها لكلهم فاروق لكلهم اياتا يملكو صنج الشرفة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 Sofé dit toi sois, y dir kifay, ou ya, la mer, ou ya, bakites untesendo chatir bfirousa